Sahabat sekalian, terima kasih kerana menyaksikan video ini. Semoga dan memberkati anda semua. Terima Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin ar rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraqa mustaqim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 145. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 146. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين لَهَادُ إِن سَأَلْتُمْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّ كُرَهُنَّ إِلَهٌ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّلُوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أبدا بما قدمت أيديهم والله أنم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى آلم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لُوْيَا الصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ فَاسْعَوْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَارْكُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّئِن كُنتُمْ فَلاَ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين